117. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 118. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 119. قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْفِهُ نَحْوَلَا تَمَكَنَ إِلَّا سُوَاهُ أَلَمْ عَهَدْكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يحشر الناس بحا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ تَوَلَّى قَالَ لَمُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَلَا تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 119. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا 110. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا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 111. فألقي السحرة سجدا 112. قالوا آمنا برب هارون وموسى 113. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم لا ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا شد عذابا وبقا قالوا لنؤثرك على ما جاءنا انا من البينات والذي فطرنا فاقض ما 124. <تقال> إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 125. إنا آمنا لربنا 126. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 129. إنه من 118. ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 119. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم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 اليم ما وشيهم واضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوم